بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَوَسِي مِّمِّينَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَضَلَّتْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ فِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لِمَنْ لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون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 وَلا آممَنْتُمْ لَ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكمْ إنِهُ لَبِكُم الذي عَمَكُم السِحْرَ فَ لَ سَوْفَ تَععلمُون لَ قَطِعَأَدِيَكُمْ وَأَجُلَكُمْ مِنْ خلِلَافِ وَلَصَلبََّكُمْ أَجمَعين قالوا لَا ضَيْيرَ إِا إِلَ رَبِّنَا مُ إا نَطمَعُوا أي يَغْفِرَ لنا رَبّناَا خطيَانَ أَنْ ك كنا أَن كُا أَووَّلَ المُؤمِنين وَأَوحَنَ إلى مُسَ أَنْ سْرِبِعباد إِكُم مُتَّبَعون فأَرسنَلَ فيِي العونُ فيِيمَدَنِ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حافرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل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 فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم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 قالَا أَفَرَعتُم م كُتُم تَعبُدون أَتُم وَأَباءكُم الْ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 أتبدون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلبون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَّبُّكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَاْدُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِّن الْقَالِينَ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 إِ رَبَّكَ لََ العزيِيزُ الرَّحيِيم كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَكَةِ الْ المُررسَلين إِذ قالَالَ لَم شُععبٌ أَلا تَتَّقُون إني لَكُمْ رَسُولٌ أأَمين فَاتَّقُ اللهه وَطيعون وَمَا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرِْيَ إِللا عَى رَبّ العالممين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قالوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فأخذهم عذاب يوم الظلة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 أل تَدعُمعَ اللهِ إلَهًا آ آخرََ فَتَكونَ مِن الْ المُعذبين وَأَذِدْ ععَشيرَتَكَ الْ الأقَبين وَوقْفِ جاحَكَ لمَن التَّبَعكَ منِنَ المُؤمنِنين فإِنَّا صَكَ فَقُلإِني بَر أُم